وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وطارا وقد خلقكم أطوارا أَلَمْ تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباطا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 ولا تكم ولا تدر ولا دو ولا سواع ولا سواع ولا يقوث ويعوق ونسرى وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطاياهم